الدرس الثالث الرسالة واحد استمع للعبارات التالية وأعدها ثم تأمل معانيها مستعيناً بالصور واكتبها في دفترك طابع ورقة ظرف ساعة البريد صندوق البريد صديق المراسلة رسالة مكتب البريد بريد الكتروني الحمام الزاجل إشارة الدخان البرقية